وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء للعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رحمه الله تعالى باب قول الله عز وجل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنى والسلوى هذا جاء في سياق ذكر ما من الله سبحانه وتعالى به على بني إسرائيل ولا سيما عندما كانوا في التيه فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم المن هو من الطعام والسلوى وهو نوع من الطيور أنزله الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وساق تحت هذه الترجمة حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الكمأة من المن الكمأة شيء ينبت في, في الأرض فتنفلق وتتصدع وقيل إن المراد بي قوله الكمأة من المن أي من المن الذي أنزل على بني إسرائيل وقيل المراد من المن أي المن الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على العباد دون أن يكون لهم فيه عمل من زرع أو بذر أو نحو ذلك والأقرب الأول الأول أن الكمأة من المن أي الذي أنزل على بني إسرائيل قال وماءها شفاء للعين ماؤها أي ماء الكمأة شفاء للعين قيل بأن يستعمل مجردا الماء يُعصر ويوضع منه الشيء القليل في العين عند الاحتياج إلى ذلك وقيل إنه يخلط مع كحل العين أو نحو ذلك وقد جاء في كتاب زاد المعاد للإمام بن القيم رحمه الله في أثناء كلامه على الطب النبوي قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن فيه قولا. أن المن أنه المن الذي أنزل على بني إسرائيل أو أن المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلوى فقط أو هذا الحلو فقط بل أشياء كثيرة من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا من غير صنعة ولا علاج ولا حرف فإن المن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون ممنون به فكل ما رزق الله العبد عفوا بغير كسب منه ولا علاج فهو من, مح فهو من محضن وإن كانت سائر نعمه من, من منه على عباده فخص منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المن فإنه من بلا واسطة بلا واسطة العبد وجعل سبحانه قوتهم أي بني إسرائيل بالتيه الكمأة وهي تقوم مقام الخبز وجعل أدمهم السلوى وهو يقوم مقام اللحم وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى فكمل عيشهم وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل لأنه جاء في بعضي رواية الحديث بهذه الزيادة فجعله من جملته وفردا من أفراده والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا والقول الثاني أنه شبه الكمأة بالمن المنزل من السماء لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بذر ولا سقي انتهى كلامه رحمه الله تعالى نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حنطة حبة في شعره قال باب قول الله عز وجل وإذ كن ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رادا والمراد بالقرية هنا بيت المقدس وهو البلد الذي منى الله سبحانه وتعالى به عليهم أي على بني إسرائيل بعد التي فتح لهم بيت المقدس ومن الله عليهم بها وخلصهم من التي وأمرهم سبحانه وتعالى أن يكون دخولهم لبيت المقدس الذي من الله عليهم به دخول الشاكرين المقرين بالنعمة والفضل للمنعم سبحانه وتعالى بأن يدخلوا على هذه الصفة سجدا والمراد بالسجود هنا سجود الشكر لله سبحانه على هذه النعمة أن يدخلوا الباب سجدا أي على هذه الصفة ساجدين خاضعين متذللين لله شاكرين لله شاكرين له سبحانه وتعالى على منه وإنعامه وقولوا حطة حطة مصدر أي حطة عنا خطايانا حطة مسألتنا حطة أي حطة عنا خطايانا حطة عنا ذنوبنا فهذا فيه الشكر لله على النعمة والاعتراب بأن الفضل فضل الله وايضا في الوقت نفسه الاعتراف بالتقصير من العبد وأنه مذنب خلافا لأهل الغرور والكبر إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالنعمة يغفل عن شكر المنعم بل ربما جحد نعمة الله عليه ونسب النعمة إلى نفسه وأيضا نسي ذنوبه وتقصيره فالله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل أن يدخلوا الباب سجدا شاكرين لله على نعمائه ومنه وفضله وفي الوقت نفسه أن يقولوا حطة وهذا فيه الاعتراب بالذنب والتقصير والخطأ والسؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة وحط الذنوب فأمرهم سبحانه وتعالى بأمرين أحدهما فعلي وهو السجود والثاني قولي وهو الاستغفار طلب حط الذنوب وهذا كل خضوع لله سبحانه وتعالى وذل بين يديه جل في علاه فما الذي كان من هؤلاء أهل الطغيان والنعمة عظيمة والمنة كبيرة ما الذي كان منهم قال الله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أما الدخول فلم يدخلوا سجدا لله وإنما دخلوا على أدبارهم دخلوا على أدبارهم وأما القول وهو قولوا حطة فبدلوه على وجه الاستهزاء بكلمة حنطة أو حبة حنطة فبدلوا الفعل بالدخول على أدبارهم وبدلوا القول بهذه الكلمة التي فيها تهكم واستهزاء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 وقالوا حنطة حبة في سعره حبة في سعره هذا كلام لا معنى له حبة في سعره مطلوب منهم أن من يقوله حطه اغفر لنا يا الله حطه عنا الذنوب فجاءوا بكلام لا معنى له حبة في سعره حنطة حبة في سعره هذا كلام لا معنى له فبدلوا القول الذي هو حطه بحبة في حبة حنطة أو حبة في شعرة وبدلوا الفعل الذي هو الخضوع والسجود والاستكانة بالدخول على أدبارهم وهذا شأن المستكبر هذا شأن المستكبر وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لتتبعنا سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جعر ضب لدخلتموه وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى حديث كثير جدا ولهذا يجب على الإنسان أن يكون معظما لكلام الله معظما لوحيه معظما لتنزيله أن يكون خاضعا لجناب الله مستكينا أن يكون مقرا بذنوبه وتقصيره وتفريطه في أمر الله سبحانه وتعالى وأن يحذر أشد الحذر من طرائق أهل الكتاب اليهود والنصارى تلك الطرائق الباطلة ومحتوت عليه من تبديل وتغيير وكتمان وكذب وطغيان وبهتان يحذر من ذلك أشد الحذر والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لتتبعن سنن من كان قبلكم قال ذلك من باب الإنذار والتحذير كأن يقول انتبهوا أن, أن تقعوا في ذلك احذروا هذا الأمر سيقع فليجاهد كل واحد, واحد منكم نفسه أن لا يقع في هذه الأمور ستوجد وتقع لكن على كل عبد أن يعمل على خلاص نفسه وفكاكها من الوقوع في هذه المشابهة لليهود ومن أعظم ما يكون في هذا الباب تعظيم الله في أسمائه وصفاته جل وعلا وإثباتها له كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام وان يحذر العبد اشد الحذر من طرائق أهل التأويل لاسماء الله تبارك وتعالى وصفاته المبنية على التعطيل لها وعدم اثباتها ولذا وقع بعض المعطلة في نوع شبه باليهود بالتحريف مثل ما ضرب العلماء لذلك المثال بقول المعطلة الرحمن على العرش استوى استولى قالوا زادوا لاما وهناك قال قولوا حطة فزادوا نونا قالوا حنطة هؤلاء زادوا لاما وهؤلاء زادوا نونا ولهذا يقول بعض أهل العلم يقول ان لام الجهمية الذين هم المعطلة سبيها بنون اليهود اليهود زادوا نونا في حطة وهؤلاء زادوا لاما في استوى وهذا كله تغيير والواجب في الصفات الله سبحانه وتعالى امرارها كما جاءت واثباتها كما وردت وأن يحذر أشد الحذر من التغيير والتحريف والتبديل فإن ذلك كله من العدول عن سواء السبيل نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي وانا لندع من قول ابي وذاك ان ابين يقول لا ادع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى ما ننسخ من ايه أو ننسها قال باب قوله عز وجل ما ننسخ من ايه أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها هذه الايه فيها اثبات النسخ اثبات النسخ ويراد بالنسخ انتهاء التعبد بالتلاوة أو انتهاء الحكم الذي اجتملت عليه الآية أو يراد به الأمرين معا إما انتهاء التعبد بالتلاوة أو انتهاء الحكم الذي جاءت به الآية نسخة بحكم آخر, نسخة بحكم آخر أو أو أن يراد في بعض الآيات الأمرين معا النسخ التلاوة ونسخ الحكم فالآية فيها إثبات النسخ أورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي أي أبي بن كعب أقرأنا وكان يوصف رضي الله عنه وأرضاه بسيد القراء كان يوصف بسيد القراء ووالذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أسمع القرآن منك قال سماني بإسمي قال سمات بإسمك فبكى رضي الله عنه وأرضاه فبكى رضي الله عنه وأرضاه ووالذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي او يا ابا المندر اي آية معك من كتاب الله اعظم قال قلت الله ورسوله اعلم قال يا ابي اي آية معك من كتاب الله اعظم ففهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من ان يجتهد ان يجتهد ويجيب و قوله معك من كتاب الله و معه القرآن كاملا يحفظ القرآن كاملا والقرآن آياته أكثر من ستة آلاف آية والمطلوب آية واحدة من هذه الستة آلاف آية أي آية أعظم وأيضا المطلوب الجواب فورا يعني لم يقل له آية من سورة البقرة بحيث تخف كمية البحث ولم يعطي مدة زمنية يقول بعد شهر أعطيني الجواب حتى يتأمل في الآيات الآيات أكثر من ست ستة آلاف آية والجواب مطلوب فورا في نفس الموقف فقال رضي الله عنه مباشرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المندر يعني هنيئا لك هذا العلم الذي من الله سبحانه وتعالى عليك به وجواب أبي السريع بأن آية الكرسي مبني على عظمة التوحيد في قلوبهم وإدراكهم من أعظم شيء في القرآن هو التوحيد ولهذا نظر مباشرة في آيات التوحيد وأيضا نظر في مباشرة في أعظم آية في القرآن جمعت التوحيد ودلائل وبراهين فأجاب مباشرة بهذا الجواب يدرك ما هو أعظم شيء في القرآن يدرك رضي الله عنه ونظر في آيات التوحيد أجمع آية للتوحيد وبراهينه ودلائله وشواهده هي آية الكرسي ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه اجتمع في آية الكرسي من حجج التوحيد ودلائله ما لم يجتمع في أي آية أخرى من القرآن بل الذي جاء في آية الكرسي جاء مفرق في آية كثيرة جدا في آية جامعة جامعة فيها من أسماء الله خمسة أسماء ومن صفاته أكثر من عشرين صفة وفيها من براهين التوحيد أكثر من عشرة براهين آية جمعة جمعا عزيبا لم يحصل مثله لآية أخرى من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى قال أقرأنا أبي أي أبي بن كعب أقرأنا, أي أقرأنا نحن معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقوله أقرأنا هذا فيها فيه إثبات التفاضل التفاضل في بين حملة القرآن وحفظة القرآن وأهل القرآن التفاضل بينهم وأن بعضهم أقرأ من بعض قال أقرأنا أبي وأقضانا علي أقضانا علي أي أكثرنا ضبطا وفهما للقضاء ومسائل القضاء والأحكام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال وأقضان علي قال وإنا لندع من قول أبيه وإنا لندع من قول أبي ننظر بعد المقدمة التي قدم بها قال أقرأنا أبي بعد هذه المقدمة قال لا لندع من قول أبي لماذا قال وذلك أن أبين يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كان لا يقول بنسخ تلاوة شيء من القرآن لكونه لم يبلغه النسخ سمع الآية من رسول عليه الصلاة والسلام فإذا قيل له إنه منسوخة إنها منسوخة لا يقول بذلك وإنما يأخذ بالذي سمعه كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عمر رضي الله عنه يقول وإنا لندع من قول أبيب لندع من قول أبي وذلك أن أبي يقول لا أدعو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يستدل عمر على هذا الذي يدعون من قول, من قول أبي بقول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ, أن أتخذ صاحبة أو ولدا قال باب قوله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه أي تنزه وتقدس وبرئ جل وعلا من أن يكون له ولد وقالوا هذا يسمى كل من قال هذه المقالة مثل اليهود الذين قالوا عزير ابن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله والمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله كل هؤلاء ينزه الرب سبحانه وتعالى عن قولهم تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون وهذه المقالة مقالة كفرية عظيمة شنيعة خطيرة انظر خطورة هذه المقالة فيما دل عليه قول الله تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى اي عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى اندعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا فهذه المقالة مقالة سنيعة وعظيمة وخطيرة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 كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم هذا يتناول كل فرد من أفراد بني آدم ممن قال هذا التكذيب وقال هذا الشتم تعالى الله عما يقولون فيتتناول كل من وقع في ذلك من بني آدم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعبده أن أعيده كما كان أني لا أقدر أن أعيده كما كان لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك وذكر البراهين والدلائل وأوجد الشواهد والآيات والدلائل فإذا قال إن الله لا يبعث من في القبور هذا تكذيب لله هذا تكذيب لله سبحانه وتعالى وأما شتموا إياي فقوله لي ولد فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا والتسبيح والتنزيح سبحاني أي أنزه نفسي وأقدس نفسي من أن يكون لي صاحبة أو أن يكون لي الولد نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه وافقت الله عز وجل في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيت أو لا يبدلن الله رسول او لا يبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن حتى أتيت احدى نسائه قالت يا عمر اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نسائه حتى تعظهن انت فأنزل الله عَسَى رَبُّهُ إِنْ طلق كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتِ الآية قال باب قوله عز وجل وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى أي اجعلوا من المقام مصلى بحيث يكون بينكم وبين الكعبة تصلون إلى الكعبة ويكون بينكم وبين الكعبة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال عن أنس رضي الله عنه قال عمر وافقت الله عز وجل في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث وعمر هو ابن الخطاب وصحابي ملهم رضي الله عنه وأرضاه قلت يا رسول الله ذكر الثلاث رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى جاء في بعض الروايات فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله عز وجل موافقا هذا الذي ذكره عمر ولهذا قال وافقت ربي نزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذه الأولى الثانية قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن وإذا سأل أيضا في الآل الأخرى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساء قيل عائشة وحفصة فدخلت عليهم دخل رضي الله عليهن دخول الناصح الواعظ المذكر فدخلت عليهم فقلت إن انتهيتن أي عن هذا الذي عاتب كن عليه صلوات الله والسلام عليه أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا من كن حتى أتيت إحدى نسائه أي في وعضهن بهذه الموعظة قيل إن أم سلم رضي الله عنها قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساء حتى تعظهن أنت حتى تعظهن أنت قال فأنزل الله عسى ربه انطلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى تمام الآية فنزلت هذه الآيات موافقة لما وذكره رضي الله عنه أرضاه نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية قال باب قوله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية هذه الآية فيها الأمر بالله وبالمنزل من عند الله تبارك وتعالى وأن كل المنزل من الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله كله حق وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ففيها أمر بجميع الكتب أمر بالإيمان بجميع الكتب المنزلة على رسل الله الكرام ومعلوم أن الإيمان بالكتب المنزلة ركم من أركان الإيمان واصل من أصول الدين وفي حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقول في الآية قول آمنا بالله الأمر بالقول أو القول إذا أطلق الأمر به يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا فمعنى قولوا أمنا بالله يقول ذلك بقلوبكم عقيدة وبأنسنتكم نطقا وتلفظا بهذا المعتقد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام يفسرون أن يترجمونها ينقلون, ينقلون لهم بالعربية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبون وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية قال لا تصدق أهل الكتاب هم يفسرون التوراة يترجمونها ينقلونها إلى اللسان العربي فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وهذا إنما هو خاص في الأشياء المحتملة هذا خاص في الأشياء المحتملة أما الذي دل القرآن أو السنة على أنه كذب وباطل فنكذبوه مباشرة وكذلك الذي دل القرآن والسنة على أنه حق نصدق أنه حق مباشرة ولا تردد لأن القرآن شهد بذلك والسنة شهدت لكن الأمر المحتمل ليس عندنا من القرآن ما يدل على أنه كذب وليس عندنا من القرآن والسنة ما يدل على أنه صدق وهو أمر محتمل ماذا نصنع به قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم هذا الأمر المحتمل لا تصدقوهم فيه ولا تكذبون لماذا؟ لأن قد تصدقه فيكون من المحرف المبدل وقد وقد تكذبه فيكون من غير المبدل ومن غير المحرف فلا يصدقون في ذلك ولا يكذبون هذا كما قلت في المحتمل فقط أما الواضح كذبه يكذب والواضح صدقه يصدق ويراد بالوضوح ما دل عليه الدليل من كتاب الله والسنة نبيه عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس الآية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 فذلك قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس قال باب قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة وسطا أي خيارا عدولا لا إفراط ولا تفريط لا غلو ولا جفاء بهذا أثنى الله عز وجل على هذه الأمة أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام وايضا بأنهم شهداء على الناس كما يأتي تبيانهم في الحديث الذي ساقه رحمه الله قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت أي بلغت قومك رسالة الله فيقول نعم فيقال لأمة, فيقال لأمة هل بلغكم فيقول ما أتانا من نذير فيقولون ما أتانا من نذير ما أتانا أحد يبلغنا رسالة الله ودين الله جحدوا ذلك جحدوا أنه بلغهم عليه صلوات الله وسلامه فيقول من يشهد لك يقول الله نوح من يشهد لك وهو أول الرسل صلوات الله وسلامه عليه ولهذا في الموقف لما يطلبون من الشفاع يقول له أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض فيعتذر, رضي الله فيعتذر عليه صلوات الله وسلامه قال فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيقول محمد وأمته فتشهدون أنه قد بلغ تشهدون أنه قد بلغ وهو عليه السلام بعث قبلهم قبل وجودهم بقرون فمن أين لهم العلم بذلك وهو بعث قبلهم بقرون كثيرة جدا فمن أين لهم العلم بذلك جاء في بعض روايات الحديث في سنة المماجة وغيره فيقول وما علمكم بذلك كيف عرفتم من أين جاءكم هذا العلم وأنتم إنما جئتم بعده بقرون وما علمكم بذلك فيقولون أخبرنا نبينا بذلك أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل بلغوا فصدقنا أن الرسل بلغوا فصدقنا وهذا فيه أهمية هذا الاعتقاد بل وجزء من الاعتقاد في الرسل عليهم صلاة الله والسلامه اعتقاد أننا بلغوا دين الله قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بعث الله من نبيه إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلم لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم فكل نبي أخذ الله عليه الأهد والميثاق وبلغ البلاغ المبين ما ترك نبي خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه فأمة محمد بلغهم النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أن الأنبياء قبله جميع جميعا بلغوا البلغ المبين ولهذا يشهدون يوم قيامة للأنبياء بذلك أنهم بلغوا نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحوس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض, من ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال باب قوله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي أفيض إلى المزلفة من عرفات من حيث أفاض الناس دون قريش أما قريش لم يكونوا يقفون في عرفات فتكون إفاضتهم من الحل تكون إفاضتهم من الحرم أما سائر الناس فإنهم يفيضون من عرفات وهي في الحل فالله عز وجل يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من حيث أفاض السائر العرب غير الكفار قريش أو غير قريش فإنهم كانوا لا يفيضون من عرفات وإنما يفيضون من الحل يفيضون من الحرم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وحمس جمع أحمس وهو يعني الشدة في التدين فهم عندهم شدة في تدينهم عندهم تشدد فيه هذا الدين الباطل الذي هم عليه عندهم تشدد في, في, في ذلك وهذا يستفاد من فائدة أن أهل الأديان الباطلة يتفاوتون تفاوتا كبيرا في تشددهم أو تساهلهم في تمسكهم بدينهم فبعضهم يتشدد في تمسك بدين تشددا غليظا ولا يقبل في دين أي تفاهم وبعضهم لا عنده ليونة وسهولة في هذا الأمر ومن عنده ليون وصولة في هذا الامر قريب من الحق وأقرب لا الحق من المتشدد في باطله وظلاله قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات على طريقة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولهذا أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في عرفات قفوا في عرفات فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم أو كما جاء عن عليه الصلاة والسلام فإبراهيم كان يقف في عرفات وكذلك من جاء بعده من أنبياء الله يقفون في عرفات حتى حصل هذا التبديل من قريش فقوله سبحانه ثم أفيض من حيث أفاض الناس أي العرب سائر الناس غير قريش الذين لا يقفون في عرفات وإنما يقفون في المزدلفة قال وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث من حيث أفاض الناس نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال باب قوله عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذه الدعوة جمعة الخير كله في الدنيا والآخرة وكانت من أكثر دعاء نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جمعت الخير كله قال عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجاء في بعض الرواة عن أنس أنها كانت من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة يتناول كل حسنة في الدنيا البيت الواسع المركب الطيب الزوجة الصالحة الذرية الطيبة الراحة العافية إلى غير ذلك من الحسنات الدنيوية والخيرات الدنيوية وقوله في الآخرة حسنة يتناول كل خيرات الآخرة فجمعت هذه الآية الكريمة الخير كله جمعت هذه الدعوة المباركة الخير كل في الدنيا والآخرة نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف وقرأوا إن شئتم يعني قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا قال باب قوله عز وجل لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا هذا وصف لأهل التعفف الذين لا يسألون الناس بالكلية وإذا حصل اضطرار إلى السؤال فإنهم لا يلحفون في المسألة أي لا يلححون في الطلب هذا إذا اضطر وإلا الأصل أنه لا يسأل بالكلية لكن إذا اضطر إلى شيء من مسألة لم يلحف أي لم يلح في مسألته قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين يعني الكامل في المسكنة والحاجة الذي ترد التمرة والتمرة ولا اللقمة واللقمتان يعني الذي يطوف على البيوت ويدور على الناس ويسأل فإذا أغطي الشيء القليل ردته وكفت ويذهب إلى الآخر والثاني والثالث وهكذا قال ليس المسكين الذي ترد التمر والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف إنما المسكين الذي لا الذي يتعفف وقرأوا إن شئتم يعني قوله لا يسألون الناس إلحافة لا يسألون الناس إلحافة أي من شدة تعففهم من شدة تعففهم عن سؤالي الناس وطلبهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا